السعين إهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ويرى المغضوب عليهم ولا الضالب.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 يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساغون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون دوقوا فتنتكم هذا الذي كنت إن المتقين في جنات وعيون اخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق من مثل ما أنكم تنطقون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 للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسائب أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أرمى جنون فأخذناه وجنودا فنبذناهم في اليم وهو ملي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 فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم لوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء الأرض فرَشْناها فنِعْمَ الْمَاهِذُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرْرُوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِن هُنَبِيرٌ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 فَتَوَلَّ عَلْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الدِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فوير للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله أكبر الله